بسم الله ينعم الله الرحيم اته الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده من أمره على and my own. وَأَنَّا مَا خَلَقْنَا لَهُم فِي الظّادِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمِنَّا نَاتَكُلُونَ لَنُفِذَ فِي 111. والأنعام خلقها 112. لكم فيها ذفء ومنافع ومنا تأكلون 119. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكون 118. والخيل والبضال والحمير لتركبوها وزينة مَا ويخلق ما لا تعلمون 110. سَبِّحِ لِوَقْتٍ Yeah. Um more oh. فأَتَ اللَُّ نَِّ نَوْ قَوعذِ فَخَلَّلَِ مُسَّقُخُ مِ فَوقِذِب فَخَ عَلَه مُ مِنْ 119. وعذاب من حيث لا <تصفيق> سَنُفِي هذِ الدُنيا حَسَمَ وَلَا ذَارَ الْآخِرَةِ خُنِت อย่าง phone. 117. ولا أجر الآخرة أكبر 118. لو كانوا 117. الذين صبروا على ربهم يتوكنون وما أرسل Thus, افا امنا الذين مكثوا سنياتى ان يخسف الله بهم الامضاء او ياتيهم العذاب او يأتيهم العذاب لا يشتُأَ يأقُذَهُم في تَقُّ بين فَمَعون الأ خذَهُ معلَ تَق س ف 117. أفغير الله تتكون 118. بكم 121. ثم إذا مسكم الضروف إليه تجأرون 122. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا 117. ليكفروا بما آتيناهم 118. فتمتعوا فسوف 117. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم 118. تالله لتسألن عما كنتم تفكرون دون و يجعلون لل 117. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون 118. بشر أحدهم بالله 111. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 112. 117. وهو العزيز الحكيم 118. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من Hola <laughs> أَمْسَنَتْهُمْ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ A siitä 117. وإن لكم في الأنعام لعبرة 118. Oh uh -huh. асна 119. والله خلقكم ثم يتوفاكم 116. إن الله عليم قدير 117. والله فضل بعضكم على بعض منهم ད� <laughs> ད�ླ فَفِي <تصفيق> نِعْمَةِ <تصفيق> <تصفيق> <متحد> <تصفيق> <متحد> اللَّهِ يَحْفَظُونَ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ <فما> 117. أفبنعمة الله يجحذون 118. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل ۖۖ the... افى في الباطل يمنون وبن مقتل لا يهكم يكفرون وام الله جعل لكم من انفسكم اذوا 117. بنين وحفظة 118. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من أَفَبِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وََ مَم لُوكَل يَقُذِر وَلَ شَي وَمََّزَقُن وَمَرّ زَكَُهُ مِن لِزق حَسَنَ فَهُويُ في 117. سرا وجهرا 118. هل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلا 129. لا تعلن شيئا 129. يعرفون نعمة الله 119. الذين كفروا وصدوا عن سبيل ва динна ви кашан 111. ولا تنقضوا الأيمان بعد كوكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفير لا مِ بعضقاتٍ أَ كَ صَ تَك تَخذونَ أي مَ 129. انتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من 117. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون 118. ولو 119. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء 110. ولتسألن عما كنتم تعملون 119. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدهم بعد ثبوتها وتزود ولكم عذاب عظيم وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّ Ma no. 129. ثم جاهدوا وصغروا إن ربك من بعد ذا لغفور رحيم 120. يوم 129. وإن تنمطمئنة يأتي go وَشْكُرُونَ عَمَّ تَضَاهِي وَشْكُرُونَ عَمَّ So وما كان من المشرك